أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُونَاهُمَا بَعَثْنَا وعبادا لنا أولي بأس شديد فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنددناكم وَبَنَيْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة واليتبع ما علوا تتبيرا. أسردكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً تَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْعِبَرَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن غل فإنما يظلم عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا بِهِلْكِهَا فَتَفَسَّقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن وَكَبَى بِرَبِّكَ بِذُلُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيبُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يصلاها مذنوما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمت هؤلاء بك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مدموما مخذولا. وَقَضَى رَبُّكَ تعبدو أَنَّا تَعْبُدُوا إِنَّا إِنَّا هُوَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِّئُونَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِرُ لَهُمَا جَنَاحًا مُرِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رب هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ بِالْقُرْبَانِ عن السبيل ولا تبذر تبديرا ان المبذرين كانوا يخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما وَبْتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَنْ سُرُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشنة نحن نرجقهم وإياكم إن قتلهم كان خضأا كبيرا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتن مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل إنه كان منصورا ولا تقربوا لا يتيم إلا بالتي هي حسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا وزنوا بالقصطاص المشتقين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 كلا تخلق الأرض ونتمل والجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوعى إليك رب من الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آلهَٰ إِنَّ أنكم لا تقولون قولا عظيما، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة. كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَا أَدْبَارِهِمْ فَوَرًّا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتمعون إلا رجلا مشحورا انظر كيف غربوا لك الأمثال فَلَا فلا سَبِيلَ سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا قَلْقَ خلقا جديدا down